واتقوا الله الذي تساءل النبي والأرحام من الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويسر لكم بنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفزق الكلام كلام الله فقال هدى هدى محمد وشر الأمور محتفاعتها وكل مهجة تبذع وكل جدا تنبذع وكل ذات الناس بسم الله والصلاة والسلام على ربه الله وعلى آله وصحبه ومن تبع عداء ما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعن أنت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتكحون الصلاة بالحب لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يرفرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يظهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يمتجرون وعلى هذا يثمد النفي في رواية مسلمة خلافا لمن أعلمها قال الشارح رحمه الله وعن أند رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بثل وعمر كانوا يفتشخون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي صراءة في الصلاة بهذا اللفظ مستفق عليه ولا يتم هنا أن يقال ما قلنا في حديث عائشة إن مراد بالحمد لله رب العالمين السورة فلا يدل على حذ البسملة بل يكون ذهيلا عليها إذ هي من مسمى السورة لقوله زاد مسلم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها زيادة في المبالغة في النسي وإلا فإنه ليس في آخرها بسملة ويحتمل أن يريد بآخرها الصورة الثانية التي تقرأ بعد الفاتحة والحديث دليل على أن الثلاثة كانوا لا يسمعون من خلفهم نفض البسملة عند قراءة الفاتحة جارا مع احتمال أنهم يقرؤون البسملة فر ولا يقرؤونها أصلا إلا أن قوله في رواية أي عن أنث لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجعون ببسم الله الرحمن الرحيم يدل بمفهومه أنهم يقرؤونها سراء ودل قوله وفي أخرى أي رواية أخرى عن أنث لابن خزيمة كانوا يسرون فمنطوقه على أنهم كانوا يقرؤون بها سراء ولذا قال المصنف وعلى هذا أي على قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر بسملة فرح يحمل النسل برواية مسلم حيث قال لا يذكرونها جهر خلافا لمن أعدها أي أبدى علة لما زاده مسلم والعلة هي أن الأوزاعية روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة وقد ردت هذه العلة لأن الأوزاعي لم ينفرد بها بل قد رواها غيره رواية صحيحة والحديث قد استدل به من يقول إن البسملة لا يجار بها في الفاتحة ولا في غيرها بناء على أن قوله ولا في آخرها مراد به أول الصورة ومن أثبتها قال إن المراد لم يجر بها لم بها الثلاثة حال جهدهم بالفاتحة بل يقرؤونها سرها كما قرره المصنف وقد أطال العلماء في هذه المسألة الشلام وألف فيها بعض الأعلام وبنى على أن حديث أنس مضطرب <تصفيق> قال ابن عبدالبر في السكار بعد تره رواية حديث أنس هذه ما لفظه هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها وقد سئل عن ذلك أناس فقال كبرتني ونفيه انتهى فلا حجة فيه والأقصر أن البسملة من القرآن وطال الجدال بين العلماء من الطوائف الاختلاف المذاهب والأقرب أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها سارة جارة وتارة يخفيها وقد طولنا البحث في حواشي شرح عمدة بما لا بيادة عنه واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيما يجهر به ويسرها فيما يسر فيه وأمر التدلال بكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الفاتحة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليس في آية والقراءة بها تدل على أنها آية فلا ينهض لأن فلك القراءة بها في الصلاة لو تغت لا يدل على نفي قرآنيتها فإنه ليس الدليل على القرآنية الجار بالقراءة بالآية بالصلاة بل الدليل أعم من ذلك فإذا انتهى الدليل خاص لم ينتهي الدليل العام قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يكتفحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية لأحمد والنسعي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفس في رواية مسلم خلاف لمن أعلها وعن أنس لأن هذه الرواية رواية أنس يعني التي فيها لا يذكر ولا يجهر يعني أعلت بالاضطراب يعني كما سيذكر ابن عبد البر بعد ذلك لكن نخليك يجي وقتا في المدى وقت بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن أنت أن رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله قال فالمؤذاء بكر وعمر كانوا يستفقون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي اضطراءة في الصلاة بهذا اللفظ متفق عليه ولا يتم هنا أن يقال ما قلناه في حديث عائشة إن المراد بالحمد لله رب العالمين الصورة فلا يدل على حذف البسملة بل يكون دليلا عليها إذ هي من مسمى الصورة لقوله زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها زيادة في المبالغة في النبي وإلا فإنه ليس في آخرها بسملة ويحتمل هذا الآن في هذا الرواية هذه في رواية الآن كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر من الرواية أنه لأن البسملة لا تقرأ كلية كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين يعني يجهرون ما يشمع إلا الحمد لله رب العالمين وأما الآية أي بسم الله الرحمن الرحيم فهي مسكوث عنها نحتاج إلى أدلة ماذا اخرى لاثباتها فلما جاءت روايه مسلم فكانها فيها زيادة معنى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم على ما ذكر يقراون أي ماذا جهرة ولهذا جاءت الروايه الأخرى التي ذكرها لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت الروايه الأخرى كذلك صحيح ابن فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه الرواية كلها تدل على أن الآن بعد هذه رواية مسلم لنفس الحديث تدل على أن المنفي هو الجهر فقط ليس القراءة مطلقا وإنما ما يسمع من القراءة هو الحمد لله رب العالمين فالرواية مثعم مسلم يعني كلتا الروايتين مثعم مسلم وخزيمة كل منهما فيها لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أي لم يسمعوا من هذه القراءة شراً ففيش شيء يدل أنها كانت لا تقرأ وكذلك فلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم هذا كذلك ليس فيه دلالة على ذلك وإنما الرواية الأخرى التي فيها يعني ذكر لهذا سيأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى من جملةها قال رحمه الله سبحانه بعد ذكر هذا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة نعم قال هذا ولا يتم هنا أن يقال ما قلناه في حديث عائشة أن المراد بالحمد لله رب العالمين السورة فلا يدل على حذف البشملت بل يكون دليلا عليها إذ هي من مسمى السورة لقوله زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ونحن نقول أنها من السورة لا بد من دليل خاص يثبت أنها مال من السورة ثم بعد ذلك إذا ثبت. بالدليل الخاص أنها من الصورة ثم نستطيع أن نستدل على أنها لما يشك في ذلك كانت تقرأ والأدلة على أنها من الصورة فيها ما هو عام يسمى داخل الصلاة وقارج الصلاة منها وسئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم هذه الرواية روها بخاري رحمه الله تعالى يعني هذه الرواية لما سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبين أن القراءة كان يفعل بها كذا ويمدها وكذلك حديث أم سلم ربهم الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. هذه جاءت مصرحة أنها في ماذا؟ في الصلاة وعدها آية يعني وكذلك رواية أبي هريرة أو, أو جاء بها من بعد أي قال فليت وراء أبي هريرة فقارأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ أولى الضالين قال آمين إذا قرأتم في رواية إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا باسم الله الرحمن الرحيم فيما فإنها آية منها يعني فإنها آية من الفاتحة إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا باسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها يعني فهذه الروايات في مجموعها تنبئ بأن آل البسم Saqah في يعني البسملة آية في الفاتحة ومن هنا لما نذكر هذه الروايات كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين لم يجهروا بها إلى غير ذلك لا يجهرون بها فلم يجهروا بها إلى غير ذلك من الروايات يبين, يبين ذلك أنها كانت تقرأ سرا هذا هو ما يبدو من خلال الروايات إذن بعدما جئنا سقنا هذه الروايات تبين أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة قال رحمه الله تعالى فلا يدل على حد البسمات بأن يقول ذليلا عليها إذ هي من مسمى الصورة لقوله زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها يعني لا يقرؤون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا لا يجهرون بها في أول قراءة وفي آخرها أي عند بدء قراءة الصورة الثانية يعني لم تكن هذه الآية التي هي من الفاتحة ومن الصور الأخرى كانت لا تقرأ جهرا وإنما سرا كما هو تبين من خلال هذه الأدلة التي ذكرناها سابقا قال زيادة في المبالغة في النفي وإلا فإنه ليس في آخرها بسملة ويحتمل أن يريد بآخرها الصورة الثانية وأنه هو الضارج حضار لأنه يقول لا بسم الله الرحمن الرحيم في أولها وآخرها ما فيش فايدة في آخرها بسم الله الرحمن الرحيم لأنه ما فيش واحد لأن الروايات الأخرى إذا قالوا والضالين فقولوا آمين وغير ذلك فدلنا هو هذا صريح يعني ما يختاج لأن فيه احتمال وزيادة في النفس وغير هذا أنه يردها آخر الصورة الثانية التي تقرأ بعد الفاتحة والحديث دليل على أن الثلاثة كانوا لا يسمعون من قلبهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة جهرا ما اعتمال أنهم يقرؤون البسملة شرا بعدما أنه أصبحت آية منها وأصبحت هادر ويتقول لها إذن لا بد أن نقول كانوا يسرونها ولا يقرؤونها ولا يقرؤونها أصلا يقرؤونها شرا ولا يقرؤونها أصلا هذا بعيد لماذا في الروايات الأخرى التي سبقا مكرناها إلا أن قوله في رواية أي عن أنس لأحمد والنسائي وابن خزينة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يدل بمفهومه أنهم يقرؤونها سرا ودل قوله وفي أخرى أي في رواية أخرى عن أنس لابن خزينة كانوا يسرون وعلى رواية ضعيفة وإنما في خزيمة الأخرى فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم وهي كالأولى لا يجهرون. قال أنهم يقرؤون سرا ودل قوله في, أخرى أي في رواية أخرى عن أنس لابن خزيمة كانوا يسرون فمنطوقه على أنهم كانوا يقرؤون بها سرا ولذا قال المصنف وعلى هذا أي على القراءة النبي سلم وبفكر وعمر البسملة سراً يحمل النفي في رواية مسلم يعني حتى لا تكون تشذ على الأبراء يعني يحمل أنهم كانوا في المسلم قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي لا يجهرون بها وجاء الأخرى فلم يجهروا بها وغير ذلك وهي مبينة لمعنى لا يذكرون لأنها لا يذكرون وفي رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه الرواية كلها أعطت الحكم على رواية أنس بالاضطراب ولهذا ترك أهل العلم لشجل بها ومن ذكر ومن نظر إلى معناها أخرج هذا من الاضطراب لا يقرؤون يعني جهرا ولا يجهرون ولا فلم يجهروا يعني تتوافق الروايات ولا يصبح فيه وجه للاضطراب ورد هذه الرواية بوجه من الوجوه كما ذهب إليه ابن عبدالله رحمه الله تبارك وتعالى وتجتمع الروايات في حالة واحدة أنهم كانوا لا يجهرون بها ويصبح الحذيث موافق للرواية التي رواها البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا ذكر وعمر كانوا يستطيعون بالحمد لله رب العالمين هذه الرواية التي اخرجها البخاري ومسلم متفق عليها وما ريوات أخرى التي تفرد بمسلم يدفون بسم الله الرحمن الرحيم وغيره من أهل العلم كالذي يومي أحمد والنسائي وابن خزيمة فيها, فيها الإصرار بهذا وعدم الجهر بها فلا يصبح هناك تعرض وتلتائم يعني الأحاديث جمعها في هذا المضمار هذا ونعم قال رحمه الله حيث قال لا يذكرون أي لا يذكرونها جهرا خلافا لمن أعلها أي أبدى علة لما زاده مسلم والعلة هي أن الأوزاعية روى, روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة وقد وردت هذه العلة بأن الأوزاعية لم ينفرد بها بل قد رواها غيره رواية صحيحة والحديث قد استدل به من يقول أن البس البسملة لا يجهر بها في الفاتحة ولا في غيرها بناء على أن قوله ولا في آخرها مراد به أول صورة وهو الصواب يعني الثانية ومن أثبتها قال المراد أنهم لن يجهروا بها الثلاثة حال جهرهم بالفاتحة بل يقرؤونها سرا كما قرره المصنف وقرته جمع الأحديث وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام وألف فيها بعض الأعلام وبينا على أن حديث أنس مضطرف قال ابن عبد البر في الاستركار بعد شرده روايات حديث أنس هذه ما لفظه هذا للطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها وقد سئل ذلك وقد سئل عن ذلك أنس فقال كبرت كبرت سني ونسيت انتهى عبدالله عول على هذا ولكن الريويات هل كانت عند كباره وغير ذلك وإنما الريويات أخرى تنبأ بغاست ذلك فلا حجة فيه والأصل أن البسألة المسملة من القرآن وأطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارثا شهرا وتارثا يخفيها يعني هذا اللي هو وارد عنه صلى الله عليه وسلم هو الإخفاء وكما ستأتي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارطاه ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يعني هذا الذين كانوا لا يقرؤون ولا يجهرون وإنما وردت قراءة واحدة فينبأ بذلك أن الغالب من فعله الله أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما إذا صدر منه هذا ممكن يستفاد من حكم التعليم لأن هذه التعليم لا يعني قال رحمه الله تبارك وتعالى وقد طولنا البحث في حواش شرح العمدة بما لا زيادة عليه واختار جماعة من المحققين أنها مكت سائر آيات القرآنية يجهر أو يجهر بها فيما يجهر فيه ويسر بها فيما يسر فيه لكن هذه الرواية التي بين أيدينا, أيدينا تنبخ خلاف ذلك يعني أنها في الجهرية وتسر لماذا؟ أن حديث أنف وهو متفق عليه فيه أنه صلى خلف الثلاثة وليس فيها الجهر فكيف نجعل أنه يجهر ولا يجهر؟ وإذا لو كان الأمر كذلك لكان أولى الناس برواية هذا هو الصحابي أنس رضي الله تعالى عنهم وارضاه لأن لو كان هذا الجهر موجود عندهم في الجهر والإصرار في السرية لما خضي هذا الأمر على من روى هذه الرواية عنهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه والتي أخرجها البخاري ومسلم نعم. وأما الاستدلال بكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الفاتحة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليست بآية والقرآن بها والقراءة بها تدل على أنها آية فلا يمهض لأن ترك القراءة بها في الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي قرآنيتها لو كان أنها لم يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنها ليست من الآية لأن عموما نصمن لم يقرأ بفاتحة القرآن فصلاته ماذا؟ خداج وهي آية منها فإسقاط آية كإسقاطها فالذيه الدلالة واضحة أنها آية لأنه الرسول قال من لم يقرأ بفاتحة في الكتاب فصلاته خداج يعني دليل لأنها لو كانت آية يصبح لو كانت غير آية تصبح لا يفهم إلا بنفسه ما قدرش يقوله أن إذا لم يقرأ بها فهي ماذا؟ آية ولو لم يقرأ بها لو كانت آية لن لجم أن تقرأ لأنها آية هو ومسقطها مسقط لآية في ماذا؟ من الفاتحة يحتاج منه يعيد القراءة مرة أخرى يعني فليس فيها وجه لكلام للحياذ قال رحمه الله تعالى والقراءة بها تدل على أنها آية فلا ينهض لأن فرق القراءة بها في الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي قرآنيتها يدل على نفي قرآنيتها لأنها ليست من آية من الفاتحة فترقوها ليس بقرآن فإنه ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية في الصلاة يحلى نكلمه ليس الجهر وإنما هو يقول يتكلم على شيء ثم عاد إلى مال ثم عاد إلى الإشرار كلامه الأول يدل على عدم القراءة كلية قال والقراءة بها تدل على أنها آية فلا ينهض نفهم الآن قال رحمه الله تعالى وأما الاستجال بكونها بكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الفاتحة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليست بآية لم يقرأ بها في الفاتعة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليست بآية والقراءة بها تدل على أنها آية فلا ينهض نعم ينهض لكم أن لم يقرأ بها ليست بآية وهذا شفعك فبسعة وترجع للسلال لأن فرق القراءة بها في الصلاة لو ثبث قمت على رسم لا على, القرآن لا على, القرآن. على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية في الصلاة بل الدليل أعم من ذلك حتى الآن لا يدل هو الآن رجع إلى الجهر لو كانت القراءة لكانت ليست بآية وأما الإسرار ففيه دلالة أنها آية لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثر بها وإذا انتفى الدليل الخاص لم ينتفي الدليل العام يعني الدليل الذي سفدناه من القراءة الأخرى كيف كانت قراءة النبي وعندما وصفت قراءة النبي يقرأوا آية آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم كفي عديث هم فعدها آية وغير ذلك نعم نعم نبني جاء بسم الله آية مستقلة قرأة قرآن إلا بعيد هذا لأن قال إذا قرأتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاسم بالله قسم الصلاة بيني وبين عبدي لا يدل على أنها هي ليست بآية لان جاءت الروايه صريحه روايه ام سلمى قال ارف الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم وعدها ايه يعني سبع المثاني وحديث كذلك أنت فيها عدى سبع المثاني وقرأ منها في ألفات أخرى وحديث أبو هريرة إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإيها فإنها آية منها فهذه رواية تقولها تنبئوا بهذا واضح الآن هذا ما رأي وما قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فيما فيه حمد لله وحوار مع الله عز وجل هذا معناه فإذا قال بدأ بالحوار الإنسان هذه البسألة البسألة هي بداية القرآنة بسم الله الرحمن الرحيم عند البداية وهي آية ثم بدأت القسمة عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين ثم يبدأ الحوار في القسمة بين الإنسان وبين الله عز وجل فاضح يعني هذا المفهوم هذا الصورة متى بدأ الحوار بين الإنسان وبين ربه ثم تبدأت القسمة فلا يدل على أنها والحالة هذه ليست بآية فهي تقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وبدأ لما بعد ذلك الحوار من الإنسان وبدأ الحوار مع من الله عز وجل فكان بسم الله الرحمن الرحيم هي آية لكن خارجة عن هذا الحوار في حد ذاته قال المصنف رحمه الله فعن نعيم المجبل قال صليت وراء أبي هريرة الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إلى بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما تجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواره النشائي وابن خزيما قال الشارح رحمه الله وعن نعيم بضم النور وفتح العين المهملة مصغرة المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم وبراء ويقال بفتح الجيم وتشديد الميم غدره الحنبي في شرح العمدة هو أبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع من أبي هريرة وغيره وسمي مجمرا لأنه أمر أن يجمل مسجد المدينة كل جمعة كين ينتصف النهار قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إلى بلغ ولد ضوالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس أي بعد التشهر الأوسط وكذلك إذا قام من السجدة الأولى والثانية الله أكبر وهو تكبير النقل ثم يقول أي أبو هريرة إذا سلم والذي نفسي بيده أي روحي في تصرفه إني لأشبه في الصلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه النتائي ومن خزيمة وذكره البخاري تعليقا وأخرجه السراج وابن حبان وغيرهم وبوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو أطح حديث ورد في ذلك فهو مؤيد للأصل وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في القراءة جارا وسرا إذ هو ظاهر في أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالبسملة بقول أبي هريرة إني لأشبركم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان محتملا أنه يريد في أكثر أفعال الصلاة وأقوالها إلا أنه خلاف الظاهر ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ثم يقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم وفي تريم على شرعية التأمين للإمام وقد أخرج الضار قطني في السنن من حديث وائل بن حجر سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته وقال انه حديث صحيح ودليل على تكبير النقل وياتي ما فيه مستوث في حديث ابي هريره رضي قال رحم الله الله سبحانه وتعالى وعن عيم ابن عيم المجم على, على لفظ أنه كان يجمر يعني المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاء الله عنه رضي الله تعالى عنه فقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بإم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضال قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن كزين وعن عيم بضم النون وفتح العين المهملة المسغر المجمري بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم وبالرأي ويقال وتشديد الميم الثانية ذكره الحلبي في شرح العملة وهو أبو عبد الله مولى عمر بن الخطار سمع من أبي هريرة وغيره وسمي مجمرا لأنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس أي التشهد الأوسط وكذلك إذا قام من السجدة الأولى والثانية الله أكبر نعم وإذا قام من الجلوس أي التشهد الأوسط وكذلك إذا قام من سجدة الأولى والثانية الله أكبر وهو تكبير النقل ثم يقول أي أبو هريرة إذا سلم والذي نس بيده أي روحي في تصرفه إني لأشبهكم صلاة بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم روى النسائي وابن ما وابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا وأخرجه السراج وابن حبان وغيرهم وغوب عليه النسائي الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وهو أصح حديث ورد في ذلك فهو مؤيد للأصل وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في القراءة جهراء وشراء إذ هو ظاهر في أنه كان يقرأ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة قول أبي غريرة انني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني اني لاشبهكم صلاه برسول الله يعني جملة وبامكان أن تكون يكون يكون جهره بالفاتحه من باب ما التعليم أنها من مما يقرا وهي ايه ولهذا تجد الراوي عنده نوع شبه من التصرف يعني الراوي الذي روى عنه المجمر لما رأى نعيم هذا رو عنه واش قال ثليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن فجعل البسملة غير الأم القرآن مع أن النصوص هي على خلاف ذلك إذن هو الآن تكلم بما, فهمه بما فهم وما كان معلقا في ذهنه ولهذا اللي ممكن الآن من خلال قراءته يقدر يقول لك واحد هذيك يرجع عن أبي وقال أم أبو هريرة ما قال أنها ليست من أم القرآن وغير ذلك وإنما جهر بها فجهر أبي هريرة بليل على أنها من أم القرآن أي من أم القرآن في حد فجهره بها يدل على أنه اعتبرها منها إذن فقد لا نستطيع أن نستفيد منه هذا الحكم يعني بهذه الصورة لا لأشبعكم صلاة بتصرفه قد يكون أبو هريرة تصرف ليبين أن هذه الآية هي من الفاتحة فجهر بها تعليما وإذا أمكن أن نقول فنقول الغالب عدم الجاري ويجوز الغار الجار أحيانا وهذا جمعا بين النصوص حتى لا يضري بعضها بعضا قال الرحيم البخاري تعليل نعم وهو أصح حديث ورد في ذلك فهو مؤيد للأصل وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتعة في القراءة جارا والسراء إذ هو ظاهر في أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسملة قوله لقول أبي هريرة إني لأشبعكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان محتمل أنه يريد في أكثر الأفعال أفعال الصلاة وأقوالها إلا أنه خلاف الظاهر ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم يقول والذي نسل قد يجهر بها تعليما ويقول على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مورد في حديث بن عباس وغير حديث بن عباس رضي الله تعالى عنه قال هكذا صام رسول الله في عاش وراء قال نعم هكذا صام رسول ما قال لئن أحياني الله إلى قادم لأصومنا يعني ما صام حد ذاته قال بفل في باب الله المتعة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ماها ما تمتع وإنما أمر الصحابة فتمتعه فقد ينسى الواحد يقول هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وأنه كان أما الجهر بها فقد تكون من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وإن حملناها يعني حملناها على أن أنه جهر ونسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حفظ مرفوع سيكون جواز الجهر بالقراءة أحيانا نعم قال ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم يقول والذي نفسي بيده إني لا لأشبهكم, لأشبهكم نعم وفيه دليل على شرعية التأمين للإمام وقد أخرجه الضار قطني في السنن من حديث وائل بن حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته قال إنه حديث صحيح ودليل على تكبير تكبير النقل ويأتي ما فيه وياتي ما فيه مستوفا في حديث ابي هريره تفضل نعم كيف صوت ام يعني يرد بها صوته فقط يا يرفع بها صوته هذا معناته وين بها صوت لأنه يرفع بها جات الرواية الأخرى يرفع بها ثوطه يسمع من وراءه فيما جات الرواية الأخرى قالوا للدين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه نفسها من فجهر بآمين وسلم عن يمينه فسمعناها وفي رواية رفع بها ثوطه فهذا معنى يمده بها صوته. رفع بها ثوطه نعم فهي باقي على اللغة العربية بقوة لرفع الصفة نعم صفة الثوط ما رفع الصوت يقول بقوة رفع الصوت قال رفع بها صوته ليسمعوا الناس تأمينه لأنه يجي نص بعد سنتكلم عنه بعد حين يجي قوله فمن وافق وإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ظلم وتأخر فكأنه يرفع ليسمع الناس متى يؤمنون يعني الشيخ رفع يكون مثل القراءة أو أكثر؟ لا يعني ممكن أكثر من القراءة حتى يسمعون آمين ما فيش رفع بها صوته حتى يسمع الناس فقال بوايا الأخرى فتمعناها فدليل على أنه لم يفعلها سرا وإنما رفع بصوته كالقراءة يكون هناك شيء زيادة للقراءة نعم الشيخ خيرو لم يكن زيادة شيء من فائدة من قوله يمد بها حتى لا تفهم منه أنه يفعلها سرا هل اصل ان القراء جهرًا تكناتي كل امين مش معروف متين كيف تقال امين فجاء بشيء زياده ليبين لك قوله اما الدليل على انه سمعه فهي لا قد تكون كان قريبًا وسمعه سرًا شيء مد ممكن ولهذا قال فس... مم. ما فائده من قوله في الروايه الاخرى فسمعناه قراء ما كان يسمعونه شيخ لا يستفاد يمد يمد, يمد بامين هو المد بالحركات هذيك امين هذه المشتبه أمين تقرأ على ما هي أليه يعني من القراءة لأنها ليست اسم من كتاب الله عز وجل وأحكام القرآني ثابتة للقرآن وآمين هي آمين وضع شخص مأمو شخص مأمو كذلك الشيء وشو؟ مأمو أول يفسه يفسه يفسه نعم قلنا بقول أن جاءت هي حقمها ذلك صدق حان الله وعن أبيه هنا فيها صايدة يعني عند قوله والرواية التي ذكرناها يمج بها صوته لا خل يروح من بعد شيئا سيده م قال عن ابي هريره الله عنه قال قال رسول الله الله عليه واله وسلم اذا قراتم الفاتحه فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها رواه الدارقطني وصححه قال الشارح رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قراتم الفاتحه فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدار قطني وصوب وقفه لا يدل الحديث هنا على جاربها والإسراء بل يدل على الأمر بمطلق قراءتها وقد ساق الدار قطني في السنن له أحاديث في الجهر ببسم الله في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واسعة المرفوعة عن علي رضي الله عنه وعن أمارد وابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن امي سلمى وعن جابر وعن انس بن مالك ثم قال بعد سرد احاديثها هؤلاء وغيرهم ما لفظه ورو وروى الجهر او روى الجهر وروى الجهر وروى الجهر وروى ورو ورو ورو باسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من أصحابه ومن ازواجه غير من ثميناه كتبنا احاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها مفردات واقتصرنا على من ذكرنا هنا طالبا للاختصار والتخفيف انتهى نفسه والحديد دليل على قراءة البسمنة وأنها إحدى آيات الفاتحة وتقدم الكلام في ذلك وقلنا لأن قال رحمه الله تعالى وعن أبيه غرير قال قال رسول الله الفاتحة إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته رواه الدرق الثني وصوب وقفه يعني في هذه الرواية وردت من طريقين موقوفة ومرفوعة يعني لأن هذا يعني أجريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب وقفه فالشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتابه السلف للصحيحة يذهب أن هذا الرواية يعني المرفوع صحيح وهو من باب اشتهال الراوي مرات يروي الحديث موقوفا ومرة يرويه ماذا يرويه مرفوعة فلا يعل الحديث بذلك يعني يصبح تصحيح هذه الرواية الشيخ ناصر يصحح هذه الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصحح روايتين يعني رواية الوقف ورواية الرفع في حد ذاته ولا يصبح هناك تعارض بين الروايتين في حد ذاته وعن أبي غريط قال قال رسول الله سلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الضرططني وصوب وقفه لا يدل لا يدل الحديث هذا على الجهر بها ولا الإسرار بل يدل على الأمر بمطلق قراءتها وقد ساقت دار قطني في سنن له أحاديث في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واسعة مرفوعة عن علي رضي الله تعالى عنه عن عمار رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى وراح علي فرق رضي الله تعالى من هذا هذا النزغة الزيدية عن علي عليه السلام الجماعة الأخرى لا عليهم السلامة وعن ابن عمر وعن أدي وريرة وعن أم سلامة وعن جابر وعن أنس بن مالك ثم قال بعد سرده أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه وروى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من أصحابه ومن أجواجه غير من سمينا كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها واخترنا على ما ذكرنا هنا طلبا لاختصار والتخفيق انتها لفظه والحديث دليل على قراءة البسملة وأنها إعد آيات الفاتحة وتقدم الكلام في ذلك وهذا في على لا لا لا ما اكتبقى لقر أطال هل هي آية مش أي فهذا النفس هذه صريحة أنها آية من الفاتحة نعم قال مصنف رحمه الله وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و وسلم و فرغ من قراءة أم القرآن رسع صوته و قال آمين روا له الدار قطيما حسنا. والحاكم وصحها قال الشارق رحمه الله و عنه أي أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه و وسلم و اذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وحسنة وصححة. قال آمين رواه الضالة قرني وحسنه والحاكم وصحه قال الحاكم إثناده صحيح على شرطهما وقال البيطي حسن صحيح والحديد دليل على أنه يشرع بالإمام التأمين بعد قراءة فاتحة جارا وظاهره في الجهرية والسرية وبشرعيته قالت الشارعية وذهبت الهادوية إلى عدم شرعيته لما يأتي وقالت الحنفية يسر بها في الجهرية ولمالك القولان الأول كالحنفية والثاني لا يقولها والحديث حجة بينة للشافعية وليس في الحديث تعرض لتأمين المأموم والمنفرد وقد أخرج البخاري في شرعيته في تأمين للمأموم ما من فرق بين الإمام والمنفرد في <تصفيق> حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة راضر الله له ما تقدم من ذنبه واخرج أيضا من حديثه أخرجه أيضا وأخرجه وأخرج كذلك يعني. تابع لما سبق من حديثه مرفوعا قال إذا قال الإمام ولا الضالين آمين. فأخرجه يعني بخاري كذلك مم. مم. الحديث وأخرج أيضا من حديثه مرفوعة أي بخاري إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداه والأخرى غضر الله له ما تقدم من ذنبه فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم والأخير يعم المنفرد وقد له الجمهور من القائلين به على الندب وعن بعض أهل الظاهر أنه للوجوب عملا بظاهر الأمر فأوجبوه على كل مصلين واستدلت الهالوية على أنه بدعة المفد للصلاة بحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولا يتم الاستدلال لأنه قام الدليل على أنه من أذكار الصلاة كالتسبيح ونحوه وكلام الناس المراد به مكالمتهم ومخاطبتهم كما عرفت <سؤال> <سؤال> قال رحمه الله تعالى وعنه قال كان الرسول الله عليه وسلم فرغ من قراءه ام القران رفع صوته وقال امين رواه الدارقطني وحسنه والهيثم وصححه وعنه قال كان الله عليه وسلم فرغ من من قراءه ام القران رفع وقال امين رواه الدارقطني وحسنه والهيثم وصححه وقال الهاشم اسناده صحيح على شرطيما وقال البيقي حسن صحيح والحديث دليل على أنه يشرع للإيمان التأمين بعد قراءة الفاتحة جهراء وظاهر في الجهرية وفي السرية والفاتحة أنه لم يذكر هذا في الجهرية السرية يعني لم يذكر أحد من الصحابة أنه قال آمين جهراء ولأن في الجهرية على ما هو الخلاف الوارد هل يجهر بوجوب القراءة لكل خلف الإمام لا بد أن يؤمن كل واحد بعد انتهائه من القراءة ولو كان مع الإمام وظاهره في الجهرية وفي السرية وبشرعيته وبشرعيته قالت الشابعية وذهبت الهدوية إلى عدم شرعيته عدم شرعيته لما يأتي وقالت الحنفي يسر بها في الجهرية ولما لك قولان الأول كالحنفية والثاني أنه لا يقولها والحديث حجة بينة للشافعية وليس في الحديث تعرض لتأمين المأموم والمنفرد أما المنفرد فهو داخل لأنه يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمين فهو باعتباره مصليا منفردا إلا أن الناس اقتدوا به فأصبح jogo الآن لا ممكن مأمومين لأنه ليس أنقي استضلال للتامير ويمكنون أن نقول حتى المأمومين لعمومي قوله صلى الله عليه وسلم صلوئا كما رأيتمون SAN我صل فيوجب ذلك كما هو يستدل فما سبق ان استدل بقوله سلوئا كما رايتموني SAN فما التأمين تابع لقلق قوله صلى الله عليه وسلم صلوئا كما رأيتمون y SAN我صل للمأموم والإمام وقد أخرج البخاري في شرعية التأمين للمأموم من حديث أدي هريرة قال, قال رسول الله إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائفة غفظ الله له ما تقدم من بنده أخرجه أيضا وأخرجه أيضا من حديثه قال قال رسول الله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث وأخرجه أيضا من حديث من حديثه مرفوعة إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر فغفر الله له ما تقدم من بعد فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم نعم والأخير يعم المنفرد الإيمان والمأموم والمنفرد لقوله صلوا كما رأيتم أن يصلي فهذه هي الروايات جادت هذا وفيه هذا فقولوا آمين ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين بإمكاننا كما أشرنا من قبل أن نستفيد أن في الجهرية المأموم لا يقرأ لأنه لو قرأ لزم أن يؤمن بعد قوله إمامه آمين والنبي صلى الله عليه وسلم ربط أجرا بذلك ولا يحصل الأجر إلا بالسكوت وسماع الإمام وقول بعد ولا الضالين آمين وإلا لو كانت القراءة في كل حال لقال فإذا قلتم ولا الضالين فقولوا آمين يعني هذا فيه دلالة واضحة صريحة أن القراءة أن أثناء الجهرية المأموم يسمع ولا بد أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة ولا يقع ذلك إلا بعد أن يقول الإمام ولا الضالين فيسارع المأموم ليوافق إمامه ويوافق الملائكة فيقع لفظة آمين في نفس الوقت وإذا كنا يقرأ إذا كنا في الشكتات مستحيل أن يحصل وإذا كنا بعد ما يلتهي من القراءة مستحيل يحصل على هذا الفضل لأنه لا بد أن يوافق تأمينه هو تأمين الملائكة إذن فهذا فيه إلالة واضحة صريحة على أن المأمومة إذا قرأ. الإمام إذا جهر بالقراءة فالمأموم يسكت ويتابعه فإذا قال ولا الضالين وأمن يؤمن مثله ولا يكون ذلك إلا بالسكوت وفيه إذالة أيضا أن قوله أمين ماذا أن قوله أمين ماذا كما ذكروا اللهم استجب لماذا يستجيب وهو ما تم القراءة يعني لما سبق أن دعا به الإمام وقتمت الصلاة بيني وبين عبدي فتحصل الموافقة في التأمين للحصول على الأجر السابق والقراءة السابق والفضل السابق يعني عندما يقول آمين فيه دلالة على أن النبي كان في موطن مناجاة الله عز وجل والدعاء في ذاك الموطن فلما أتم القراءهما حتى يحصل للك الفضل قالوا آمين ولهذا قال محمد أمين الشنغيطي في جواز تعمين الإنسان مع من كان إذا دعا أخذ أن يؤمن في بقوله تعالى فقد استجيبت دعوتكما قال لا يقال هذا دعوتكما إلا إذا كان الأخر يدعو الثاني يؤمن معه لو كان واحد فقط يدعو الثاني ساكد يقال له ماذا؟ استجيبت ماذا؟ دعوتك وقال إذن هذا يدل على أن دعوتكما أن أحدهما كان يدعو والثاني كان يؤمنوا فكأن هذا هذا النص هذا فيه صراحة بقول آمين يعني على ما دع النبي صلى الله عليه وسلم أتناه قراء وعلى ما النبي من قسمة الصلاة بين الله وبين العبد فيحصلون على هذه الفضيلة بقولهم آمين قال رحمه الله تعالى قال رحمه تعالى إذا نعم هذا. ومرفو إذا ومن حديثه مرفوعا إذا قال أحدكم آمين وقال في الملائكة في الشيام الشماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه يعني الآن عندنا النصوص نص وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وعندنا نص فإنه وإذا, قال وإذا أمن الإمام فأمنوا يعني كأنها لابد من موافقة التأمين الإمام والمأموم كان تقعنا في الموافقة إذا أمن فأمنوا فهذا يدل على أن التأمين يكون مع الإمام وهذا يحتاج الإنسان وهذه النصوص كأنها على حسب حال الأن ما تعليهم الملكين الذين لا يرون التأمين فإذا قالوا والله الظالمين ماذا نفعل نحن نقول آمين وإن لم يقالوها ونبحث عن موافقة الملائكة بعد ذلك فيحصلوا فضله فإذا كان الإمام من أهل السنة ويؤمن نبحث على أن لمن قالت إذا قال فإذا أمن فأمن قال إذا أمن الإمام فأمنوا يعني بثأمينه يعني إما أن تكون معه في نفس الوقت وإما أن يكون بعده لأن فات تدل على بابا أن يكون ذلك التعقيب مباشرة بعده فهذا الأمر يعني مفتوح بهذا الأمر هذا لكن أنت تحصل موافقة فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وهنا في قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم ذلك بعد السياس يعني لا يشترط أن تكون موافقتك للإمام لتحصل على الفضيلة ويؤيد ذلك النص الثاني سامين من كلامه ولا رأي النصر عفوية الزيازة يعني ما أعود سامين قلتنا وراني وشراني نقوله ولا راني يعني في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه فهذا النص لوحده لا يستفاد منه أنه لا بد أن تكون موافقة مع ماله مع الإمام قد تكون معه وقد تكون بعده واضح بعض أهل العلم أنا في بقول أبي هريرة لمن كان يصلي خلفه لا تسبقني ماله بآمين فهل هذا فهم له للنص منه هو لقوله صلتا فأمن فأمن إذا أمن فأمن يعني الموافقة لكن بقية النص لا تفيد أنك لا بد لتحصل على الفضيلة من موافقة الإمام ليحصل الثلاث فالنص بقية النص فيها دلالة على أن موافقة لآمين أنت والإمام كل للملائكة لا يسترط أن تكون الثلاثة في نفس مالك في نفس الوقت وإنما الموافقة للملائكة ولهذا قال النص بعد فإذا أمن فأمنوا قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى وإذا قال أحدكم آمين لو كان شرق موافقة الإمام كان لابد من ماذا من ذكرها واعتدارها وإنما هذا النص ما ذكر وقالت الملائكه في السماء آم فوافق احدهم والاخر غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إنسان يبحث أن تكون وافقه في الثلاثه واذا لم تحصل يقول لا عل أن يحصل لو هذا الفضل بدون علم لان واحد منا يعلم راح يعرف الموافقه يعني الملائكه تؤمنها باموني لا نقدره نقول شيء والإمام ما تحصله شهد الفضيل يعني جبما أمين في قرسة أنا رأي كنت يعني يومين تحصله وما ضخش الملكة إن شاء الله ما قال التفسير نحن نقل بعد الضحر حتى في قوله إذا يعني هي شرقية أين إذا يكون تأمين حتى يؤمن الإمام لا إذا قالوا وللظاليم فقولوا أمير وإذا أمنا فأمينوا يعني كان التأمين يكون في بداية تأمينه أو بعد انتهائه معنا ما عندنا يضبط الا روايه ابو لا تسبقني بامن فتلك الرواية دليل على ماذا على الموافقه لكن لا تسبقني فان اذا امن فامن وكان فهم انها تقع في نفس الوقت وهذا مما يعسر حصوله يعني هذا ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتبوا هذا الفضل على هذا الأمر الذي يعصروا سماعهم في كثير محيانة الأمة ماذا؟ لا يسمعون تأمينهم للملاك ذلك ما أرى من أكثر الأئمة اللي صلي خلفهم ولو كانوا سلفين وبسرعة يقولها بسرعة عليه الأمين يعني اللي صليت خلفهم على العموم يعني من السلفين حتى أمين يخطفها ماذا؟ خطفاً ما يرفعش بها صوت حتى يسمع الناس تأمينه فقع المواقع يقول أمين يقولها حتى لا يسبق حتى لا يسبق هو لا يضرهم ليسبق ربي سهلني لا يسبق وليفوت علينا نفوت يعني نحن ما نبدوش نلعبه كذلك لا يسبق ولا يسبق علينا يسبق نحن <تصفيق> فالظاهر من ترتيب الفضيلة والأجر على موافقة الملائكة لا الثلاث لان في كلتا الأمرين يقول من وافق تامين ثم وافق اذا امنت اذا قال أحدكم امين وقالت الملائكه في السماء اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافق تامين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كان الفضيله مرتبه على موافقه الملائكه في السماء وهذا لا أحد منا يستطيع ان يدرك هذا هذه الموافقه فان آمين وفضل الله اليتيم من يشاء صلى الله ان يكون ممن يصل على هذه الفضيله يعني آمين. نعم ولا وما حد لنا المقدار الذي تؤمن فيه الملائكة وممكن كما قال الأخ محمد يعني فإذا قال أمين فقول أمين أخيرون لكن هذاك يفوض على الإمام هذا الفضل هذا لأنه لابد أن يقوم بها فإنه حتى تم هو بشقولهم فمشكلة كذلك للإمام لا يحصل على هذه الفضيلة فنقول متى وفقت الثلاثة هو يحصل الفضل نسأل الله من يأتينا من فضله فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم والأخير يعم المنفرد هو الأولى تعمه وإذا أمن إذا قال رفع طلطة من المين فهي كافية لمن للمنفرد الأخير وقد حمله الجمهور من القائلين به على الندب وعن بعض أهل الظاهر أنه للوجوب عملا بظاهر الأمر فأوجبوه على كل حال وهذا لما رتب عليه فإذا وافق دائمينه دائمين الملاك وغير ذلك تدع لأنها فضيلة يعني وليس أمرا واجبا على كل مصلم واستدلت الهدوية على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس دين تجد أن النصوص تحمل ما لا تطيق. من كلام الناس الذي ليس فيه فائده هو لكن هما حملوا على هذا الحديث ولا يتم به للسلال لأن هذا قام الدليل على أنه من أذكار الصلاه ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه انا من عندنا زياده ورغم افكار الصلاه كالتسبيح ونحوه وكلام الناس المراد به مكالمتهم ومخاطبتهم كما عرفت طب. قال المصنف رحمه الله ولأبي داود والترميذية نحوه من حديث وائل بن حجر قال الشارف رحمه الله لأبي داود والترميذية نحوه من حديث وائل بن حجر أي نحو حديث أبي هريرة ولفظه في السنة إذا قرأ الإمام ولد ضوال دين قال آمين ورفع بها, بها طوته وفي لفظ له عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاهر بآمين وآمين بالمجد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء وحكي فيها الرغاة ومعناهم الله من سجد وقيل غير ذلك فليل <تصفيق> بن داود والترمذين من حديث بأي حجر النحو أي نحو حديث أبي غريرة ولفظه في السنم إذا قرأ الإمام ولا الظالم فقال آمين ورفع بها دوته وفي لفظ له عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وآمين بالمد في جميع بواياته وعن جميع القراء وحفية فيها لأنهم قال هذه آمين خاصة بما بالصلاة فقط وهم عمموها قال لكم القراء من يعني هي الأصل فيها خاصة بالصلاة وإذا كان إمامها آمين فقولوا آمين يعني هذه خاصة بالصلاة وما إذا قرأ الإنسان بوعده بدون ذلك فلا يحتاج إلى هذه العبارة في قوله آمين في حد ذاته وإنما هي خاصة بالصلاة فقط وفي ذلك أنه صلة النعم بالمد والتحفيف عن جميع القراء وحكي فيها لغات ومعناه اللهم استجب وقيل غير ذلك فإذا كانت الله مستجب دليل على ما كان يقرأ الإمام جهرا وأن الإمام يسمع فيقول آمين فيقول اللهم استجب نعم هذا الوائل بن حجر كذلك قال خاتماها وفي رواية فرفع بها صوته وكذلك سلمت ابن فهيل أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله إلى غير ذلك هذه الروايات الوائدة هذه نعم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن أبي الأوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني لا أستطيع أن آخر من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث قال أحمد وأبو داود والنتائي وصححة بن حبان وزارة والحاكم قال الشارح رحمه الله وعن عبد الله بن أبي أوفى هو أبو إبراهيم أو أبو إبراهيم, أنا أبراهيم. أو, أو, محمد. أو معاوية أو محمد يعني هو أبو إبراهيم أو, أو أبو محمد, أبو محمد. واسم أبي أوفع القمس بن قيس بن الحارج الأسلامي شهد الحديبية والخيبرة وما بعدهما ولم يزد في المدينة حتى قبل صلى الله عليه وآله وسلم فتحول إلى الكوفة ومات بها وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن آفذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث بالنصب أي أتم الحديث وتمامه من سنن أبي داود قال أي رجل يا رسول الله هذا لله فما قال قل الله مرحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير إلا أنه ليس في سنن أبي داود العلي العظيم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه بن حبان والدار قطني والحاكم الحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لا يحسن ذلك وظاهره أنه لا يجب عليه تعلم القرآن ليقرأ به بالصلاة فإن معنى لا أستطيع لا أحفظ الآن منه شيئا فلم يأمره, فلم يأمره بتحفظه وأمره بهذه الأنفار مع أنه يمكنه حفظ الفاتحة كما يحفظ هذه الألفاظ وقد تم فيه وقد تقدم في حديث مرحب قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله من أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دالي العظيم الحديث رواه أحمد وأبو داود والمتعي وصحب محبان والفرقسني والحاكم وعن عبد الله بن أبي أوفى هو أبو إبراهيم أو محمد أو معاوية واسم أبي أوفى عالقمة بن قيسن بن الحرفي الأسلامي شهد الخديبية وخيضر وما بعدهما ولم يزل في المدينة حتى قبض حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحول إلى الكوفة ومات بها وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إذن الله العظيم الحديث بالنصب أي أتم الحديثة وتمامه في سنن أبي داود قال أي رسول يا رسول الله هذا للهي فما لي ثاني أنا عظمت فعلت وشنا راح نجي صف الحاجة قاضيها وانا قدرت واشحى واحد وانا فمشنا راح فارق اليدين كذلك قال, قال قال قال قل اللهم ارحمني ورزقني وعاتني واهدني فلما قام قال هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا قد ملأ يديه من الخير انتهى إلا أنه ليس في سنن أبو ذو العلي العظيم رواه أحمد أبو داود والنتائي وصحابه بن حبان والبرقين والعاد الحديث تليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام قراءة للفاتحة وغيرها لمن لا يحسنه هذا شبه بماذا هذا النص هذا شبه بماذا وقعة أخرى وقعت في الصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه تماما رحمة النبي بالعباد وسعت طربية النبي للعباد للقيام على عبادة الله عز وجل لكأن المطلوب أن تعبد الله مطلوب أنك تسيير نحو عبادة الله سبحانه وتعبد لا أحسن دندنتك ولا دندنتك لا أحسن دندنتك ولا دندنتك قال والله ما ضربني ولا كهام ولا ولا ولا, ولا فاذقى الله مرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا يعني وجدوا عند النبيم هذا لو كان في زماننا هذا وكنا واحنا واحنا منهم لازم تتعلم الفاتحة مو تتعلمها ماذا عجب هذا إذن في هذه القرية انظروا هذه السعة من الرسول وتلك الرحمة من الرسول بالمؤمنين قالوا راني ما نعرف نقصية من القرآن أعلمني شيء ما كان هذا القرآن ما قال له الآن هاك الكلمات وبعدها ماذا يجب أن تتعلم الفاتحة ويجب أن تحجن الفاتحة لأنه من لم يقرأ الفاتحة في صلاة والخلاج في علم هو يعلمه وانترى فراح يبقى طلح يتوشه سبحان الله الحمد لله ولا إلهي الله وإلهي الله أكبر ولا حبه ولا خده ويرفع ويرفع ويرفع ويرفع ويرفع ويحسن الله رب يعلمه ولم يكتب بهذا الحد فقال هذا شوف رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بما بالمؤمنين صلاة قال لا يحجن ذاك وظاهر أنه لا يجب عليه تعلم القرآن يقرأ به في الصلا فإن معنى لا أستطيع ولا أحفظ والآن منه شيئا فلم يأمره بتحفظه قالوا لازم تحفظ ولا بد قال هذا أخذاه الجرائح والله شركا وأمره بهذه الألفاظ مع أنه يمكنه حفظ الفاتيحة كما يحفظ هذه الألفاظ وقد تقدر في ذلك وهذا من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعباد وعفوه ليس ما هو حال نحن الآن نشبر الناس بأشياء حتى يصبح الإنسان يتعنت وحيانه يصبح ماذا بعيد يذهب إلى طرق السلامة والله أسلم يوفقنا وياكمنا كل خير وسبحانة الله بحمدك أشهدنا لعب سرقباته بديك أياكمنا.